الخشني خبيلا مانو ولا نجرمانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جم فيلك ونركض يا رسول الله عليه وسلم قال أنا إن الله تعالى يركوك بريء جر فرض فرائض أنا فللا فللا لي فلا تضيعها ورمشي ببي وحد حدودا يركنا هرياً دن فلا اعتدوها ورمشيدار ولا هيروي مكو ربوراي كاني هايكنكو هايينك غبارا تمام وحرم اشياءا رك سبحانه وتعالى انا هايين حرمندي فلا تنتهكوها ورمشيك الطول مشهوري له رك. ها يمرق سبحانه وتعالى ني حرمندي وك وسكت عن اشياء رك قالا ادنغي هايين رحمه لكم وره الناشي غير نسياني من تنكتنني فلا تبحثوا عنها ورمشكوا فيشي هاي يكنولك سبحانه وتعالى دنجي إقا ورمشي فيشي حديثة ورنزجين لفانتورا عن أبي العباسي كيلكو عباس عباسي بابا كانت سهل ابن السعد الساعدي كانت سهل ابن السعد نتي معنو الساعدي مني ساعدة ساعدة قبيلة معنون قدا ولا بنتي فامي ما نوقطن لاربي فامي قال ان جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اربرك الكوديا كان سوجد يده شراقه فقال ان يا رسول الله الكوديه دلني اقل حب اي كنت انا عامل لغوي اذا عملت هندينا اغوي الله الكودا باغي الناس برموكه كباغي فقال الوريانين صلى الله عليه وسلم اظهر في الدنيا الدنيا نفئ الدنيا نفي بما أن الدنيا كانت بنور يحبك الله سبحانه وتعالى وظهر فيما عند الناس ما نفئ هن حياء كان باري كبيرا يحبك الناس باري كباني يعني باري حياء كنغو كبيرا مشينيو مش عايزين، دعوة بواحد كل مرة برش أي نوع أي نوع أي نوع هناك ما الدنيا من دونك سعد, سعد بن مالك بن سلمان سعيد كانت سعد مالك. كانت مالكيزو إبن سنان سنانيز الخدري نمو نقابيلا مانيونا ولا ننقروه مانيونا مي أربورا واقع حانسة كبابو يقابي أبي سعيدن الخدري وديني يقا حانسة كباباك حراشي يشيبو باو كل هخ أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا في اللقن لكوا داقة قال آني لا ضرر ولا ضرار لا ضرر الدولان دي شبوري ولا ضررا ولا ضرار دورند كبنا لا ضرر دورند شي نو ولا ضرر دورند نعم كبنا شبول نعم وكان تم ديك حن فموقه ندير حدي ساسه تديونو فندقن تمام ا حديثا ورانتم دي هنزنتورا الله يقولكم يدركهم الدباب وكل جه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دي يا الله عليه وسلم قال لو الناس إما بري نو ما رجال أموال قوم بورين المانو ولا بيند بوريو فورن كورو كديما يما تيجي قال بورو فورماني فلان المانو ودينت من ديير المانو نو ولي وانا فلانو يسكرو بارا دونك لكن ما شان delil ašiikala boora delil ciiciyaa boora kungig delilu delil amante kala ašiikala amante kala bo ah chinegal muddaay boora kana mi soo har boora kanga kadeekilari ngugi k delil ciici boora kanga kana filanay kurogaaga imanasho man delilu kul yimino hal ma ankaraa chinega nasi jee yin shiikala ndabora kaka de misititi akaka de klare ka de klare kulle manashe katane dalilu mannishe dawai tamam ga dai me irkodu ag hingkate ti mi harka wono faska ganka te borawon ga dadil de kuka gate imat kala sheidan zuriyan boragin ka ta sheidan zuriyan amado chimi ciitora me mai ashne kado ci mirkodu me ciito man ti irkowa sabobin nan be kan bare sheidan zuriyan wallakin da mutiyen wone wala e shi da titiyan a shi tanda da kolawarakan almudda da kan de klali wal yamin barakan ga igaji antiti a shi kan taimacin barakan yankar wato da dalili shi ne an da barakan na misaude klare ne malfilarakai kagalman ruzai an na shimane dari domin shi da anama dalili shi ne shi har wurin da mace kati kuma na shi filanaya ana niko uti unikot inda ne يمن عاشر اسبنا اما لما تنتكم يمن عاش ماشي حالا يلد كشي هوت دي دير شاشي كنيما يمان تشمو يgano براش كان يطلع كشي هاديث واحد من التاتام طور يشد لك هنا بيسائل نقول دي كاننا ما نوهركه بيسا قال سماط رسول الله الله عليه وسلم انغا في ان ذا ما يركو ديال كفله مارسه لما كان سوجن له من ارا منكم منكرن بوركن دي ودو بوركن دي والله المنكر بوركوكم والله كان دي المنكر فلو غيروه لم يستقن داشهم فبلي كنتم عم بيكم ينكر من قرنو كان درنايان وذلك هو انه ابعث الايمان ارسلا الايمان طريق چندي گداشي قد يدا سنت گتو حي كايا بنجين الله عنه قاله ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني لا تحاسدوا ورمشكر الهاشري ولا تناجشوا ورمش ورمش هو من تكالا ديميد من وكان ولا ama hayyar garkan dai kan yi ki gane re ama kama ne farayugan fala maka ne hayau ay kadi wala marjanu jinako marashe jember hinza amana shal fakallahi jember for da bare ku ne wala jember for shilwa borfumatun nam kan go halaya haramaka kamman tamma jinabi amaka majinabi bira mana shi be jinabi din jember hin wala amana in shuka ta jemberin kanda zangugu amma shekala kalam bi sak so hono ne wakan kin niga jember foshenati zan ma barawo a ne jember hin kai man do so jember fo don so hono me shintin gishin ndo pirin ga cece ka haifur jemberin ko din daga bajana in ga Kerana mahu mengikuti nak, pas ke ni ni tunggu nang kei keng ini mana, kompor nace jam beri hingga Dok nace jam beri hingga sebenar nang kecintaan kau Dok udin si ganadesh, dok udin ti Omana. La terpasa do orang mesti cerak kwni kwni, walat najis do la la terpasa do orang mesti cerak hashdi, walat najis do orang mesti cerak najis do orang main har, orang mesti, ولا تدابر ورمش مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون نوم بان جنا مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان مش مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون مسجد بان يكون في ارمين قال المسلم اخو من ارسلها ومن ذكر الرساله ارمى, بل أرمى من ترشلامة. بي بي لا يظلمه ودين بنادر كوديان ياتقوا ها هنا ير كوديان يكوهم بريشي كالا ميرا من ويشير الى صدره ير كوليا كوران حكوما غندايغا يا داغا بنغماني According to this project,mile inside and Fred walking past the recuperation project was not to help with his Forgive in order you will get project-based after it. She said this project question, a capital plan would work in history, bringing in history but there. She explained that it is a very own cultural thing. Sana bangga mana mana, mai tinis tu ko benam mana mana hamburu ruko. Walau benam bangga mana mana aku juga hamburu ruko. Selalu jadi ko keiko masih hamburi daripeti. Dong takau dulu masih buri. Indah orang mana hamburu ruko. Indah mana hakul haras yang disenhih, hakul haras mana haras maafan dulu. Walau benam mana syirikus, faham dalamnya ini ruko hamburi. Berhak ni mana udah. Wah apa dong? Anirku ويشير إلى صدر ثلاث مرات نقول إذا قرأه كغندقاجا نبرشتك وها هنا إركوها نبرشكم وركلنيرة. بحسب مريين إذا وصل شلامش الدم البشى من الشر ميرا أنا يحقر أخاه المسلم أمرشنا وفدوه كه. همنجر مع شلام مع دوقي ومسو نقول مير كل مسلم على مسلم أرسلام فو كل هقر شلام فوقا حرام الله مهنا كروجا هرم ارسلام فوق كل ارسلام فوق روغه حرمه وكان وماله النجلمان وعرضه اندن وانا عرض قد عرض النهر ورشك بسكن هاكل كن ارسلامه ترغي نم لما ما بعده ولا بينجي تيني قداش ني اناموره انبط يومه غا غايوا غواشبي ولا هاكن اندني بيبي يغني تيني غرش كتب يمنجي وني ولا بيندي ma bune wala binde tin diga for example borken chokola tin diga na shi a rokan sharan nan ga wanda borken chokola a rokan goro dan gizo waye borken chokola wata kan shinga wando fa ta wata kan shi borken chokola wata kan shi ga wando ga ko ganda rufo a ganda kakaraga banda kakaraga كما تتحدث عن الارض حديثة ورمزكين ديدوان تورا عن أبي هريرة في اللكوان أبي هريرة قرد الله عنه قال أني نغمو أعفل لكو نركوديا قال ركودي يعني من نفس عمو من ننكربة بور كل نا شندي كامو منغ ننكرب الدنيا كثيرا الدنيا شن أفورا نفس الله عنه قربا قربة من قرب يوم القيامه قرر سبحانه وتعالى مشندي كاغاك تنر سبل ومن يسر بركن دغونندي علامه يسر الله عليه في الدنيا والاخره يلقى سبحانه وتعالى قدوكونندي اشي الدنيا ومن سترى فتره الله ركض على قسطرة قاسترا. قسطرة نماكن مديا جبني مع سطرة مديا تلقة ما نوهاكننا جوان سطرة وال مديا أنا ميريتي كمن ترسلامجوي ان جبي فرقنا رسلامو وكانما يروتي بنتيما جودو لا بد بدل انك تنشي فند فند تنشي مش في مش كاردن غندر من ستر من تمام في الدنيا الدنيا والآخرة ااا من من نعم وما الله في الدنيا الدنيا, الدنيا والله في عون العبد عون ما كان العبد واتكو كان شي في لموغو فياوني اخيه نغا نغا ارمفو فابار ان تنكي ني ايركو بنيا انغو نغ ارمفو ركو بنيا فابارا ايركو ومن سلك طريق البرقوقا النفو النذا يلتمسو في فيج علم دي اغا بيريتي فوندادن لا بركو كند لا بيري فوندذا فوند ولا بركن بيري فوندغنا سهل الله له به طريقا كريركو مفونداد كركمه ماكا فوندفو فعلاً دي أشي الجنة كنغتي طريقا. كنغا فوندى إلا الجنة كنغاكو ومشت مع قوم بورا يمنا بيكامر في بيت هجرة من بيوت الله كتن يركو سبحانه وتعالى هجيرا يتلون كتاب الله ديك يركو سبحانه وتعالى تيراجهو وَيَتَدَارَسُونَه فيما بينهم يغا تشونديتشونديتش رشينغين ديتش رغني إلا تشندغاش كلاماتي إلا نزلت عليهم كلام الزنبق يغا السكينة يرقو سبحانه وتعالى غو نديجا كانما زومنديقا وغشيتهم الرحمة يرقو سبحانه وذكرهم الله في من فيلا ya alika rkoma ifin launga ma dekeshi taka ka nda hadita fon la gane yubahi bikum al malaikah irko go wa qabbal si malaikah jinni don taka woci o mana irgodiyane man aqta bihi amaluhu borkulkan ngogoyo ngaka yiti banda borko ngogoyo ka yiti banda lam yustira bihi nasbuhu ngaga nachennga alshan اشادنجيني ايو انغو غو بيريزة تارا اشادنجيني بورقنغ غيو كا اياتي باندا مايغاتيني وو ولا توريتيني ولا حيداراتيني ووشيني هاقو جين الفضو ناو باندا اغا حديثا ورانزو تيندي ايان تو افل لكو هن ابن عباس رضي الله عنهما كركم ايد لكو هن قند باب وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم انغو فل لكو هن القو يرويه فيما يرو حديثة اللعنة شنددك انركو دياغا فلكو هنركو غا كانت حديث قلسي قال آنه قال الله تبارك وتعالى تعالي كنجير كان جير ان الله تعالى انركو انركو بيرويا كتب الحسنات انا تيابي انركو انركو وصيئاتي انده زونو دي انيهانتم يعني الوكس وانو تيابي كبتان دي انا زونو بي ثبتان دي تاكفوان بورشي ثم بي ذلك زالي كركودي انا فمن همم بوركان او چننغاناش بوركان كوكري ورابي اند بوركان باح بحصة لاتين انگاما چننغاناش انگاما إنها تيابو حيوية سلوية عمالة دي عمالة تيابو حيوية غم نوري نامن الله وكار ركوما تيابو إنهان تماشي عنده إرقودو حسناتان كاميرتان تيابو تمانتاح تيابو تمانتاح واركا ني نم بورا نم صارغا حيكا ني نغنجي صارغا إرقوكا صار دوري حانتماني وكذا لك غم نكو وإن بها ولكن افضل ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون الله اشخاص عشر حسنات يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك لا و ان هم بسيئه ان دبرا با انما ميرغوا فلم يعملها كما ما يريدون الله لكم ميرودين انتم عنده الكر هو خساره كائرهه قوم لكم ما انت لكم ما حتم دي يريد ملاتي ان لن كركم ما دياب no ko mara da male da wora lakin meiru non ba mati dina ba hunde mati menin kaman hinkatin ko kare mati menin kaman hinkatin go fondaron da hadde shi fondan ka sai rama na mati kala mati mun gurwata ya bu shan tumani faga ti abu shan tumani alfa ga na bor un ba zuru ti abu shan la kin ام بامزهی اون کوه حالاً که تو هوگمی رو کجینی می‌وام، انتی بارگوش، وامانتی اسلامتاریگوش، وامانتی بارشینگویی یه تیابوگمه، تیابوگمه. من دی اون کوه حالاً خورم بامزهی نه گو بکنن علی بنده الفاظ تیابو شمارانو بروین دواهگاز. لون کنی منو ولی این همه بسیج اتند. بارا بانگو میروگی. سلامی آملا حداهمانو برو میورینگوی کتاب ها الله اندو وإن هما بيهان دابن كما بي دي انا قوي قاتلهم كتبها الله لكم عانتما قوي سيئة واحدة مير فرنكو كاشر طمطن عشاني أشبافو عصر مير فرنكو نانو ركووغا عانتما يا ركوش طمطن عقا أشباف من دي ندا نمن ركوش ركووغا قومني دامنا دا قوارا Me, ndang kwa ki yil mananang nati, me roo jindimu kuga hantu. wa wa